أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهُ النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا وَاتَّبِعْ مَا يُنْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ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 اذناكم ذلك قول قوم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لا هو اقسط عند الله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 اهاتهم واولوا الارحام بعضهم اولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم 112. كان ذلك في الكتاب مستورا 113. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود جاءتكم جنود فعرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم وَمِنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَادَتِ الْأَدْصَادُ وَبَلَغَتْ قُنُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّ وَبَلَغَتْ قُنُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُ هُنَالِكَ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 أهل لا أهل يسر بلا مقام لكم لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون, إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم اققارها ثم سئير فتنة لا اتاوها لا اتاوها وما تدبسوا بها الا يسيرا ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الاذاب ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون وكان عهد الله مسؤولا قل من ينفعكم الفرار إن فرضتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعين إلا قليلا قل من ذا الذي يعصلكم من, من الله إن أراد بكم سيرا فَأَوْرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْنِقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ وَالْقَائِلِينَ لِأَخْوَانِهِمْ هَلْ إِلَيْنَا وَالْقَائِلِينَ إِخْوَانُهُمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَخْتُونَ وَلَا يَخْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَعَيْتَهُمْ يُذْعِنُ رَعَيْتَهُمْ ك تدور عون تدعون ك الذي يقشلَه الم فإذا ذهب الخق سنقك بألسنة حذ سنقك بألسنة حذشح ما الخيد أ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 ودوا لو أنهم بادون في الأعراض يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة لمن كان يرجو الله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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال, رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من وينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من صياص أَقَذَتَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّحْبِ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ تُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيْهَنَّ نبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتم تردنا الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكم فتعالين أمتعكم وأسرحكم سراحا فتردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكم أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة من يأت منكم ذِي فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَضَاعَ أَثْلَهَا الْعَذَابُ ضَعْفًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا محرفا فخضنا في بيوتكم ولا تذبح جنا تجرج الجاهلين وَق الصمَلاةَ وَآتِ الزكاتَ وَطحْنَ الله وَطق اللهَّ وَصول إَّ ماَا يرج الله لبْن بَ مّجَ سَأهذَك ما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت وينطهركم وينطهركم تطهيرا واذكر ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه في بيوتكم من ايات الله والحكمه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 أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إِذَا طَغَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُلْخِيرَتِي أَمْرُهُ وَمَنْ يُحِلَّ لِلَّهِ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَنْ يُحِلَّ وَمَنْ يُحِلَّ لِلَّهِ رَسُولَهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُدْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَبْتُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمْ طابا زيد منها مطرا زو وجناكها لكي لا يكن على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرجا في ازواج ادياء اذا ظلم اذا ظلم منهم وطرى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 لا وَلَا وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى اللَّهَ حَسِيباً مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلاَ كَانَ اللَّهِ, ولكن رسول الله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 هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا فَحَيَّتُكُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام أحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِي مُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُوا الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُمْ ثم مَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَنَفِسْ لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ ثنيت اجورهم وما ملكت يمينك مما اتا الله عليك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وانراهن امرأتان ان وهبت نفسها للنبي ارادا النبي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها لنبيه النبي ان يستنكحها خالصة خالصة لكن دون المؤمنين قَدْ مَا فَرَطْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ بِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وما نبته غيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقضى اعينهم ولا يحزنن ويضنين بما اتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا, ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك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 ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اقواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله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 لَهَاهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا نُّورًا وَالَّذِينَ يَؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَأْتَسَبٍ ما فَقَلِ احْتَمَلُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُقَلُّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنُونَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنُونَ عَلَيْهِنَّ يَدْنُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُوَرَّثَنَ فَلَا يُؤْذَنُ كان الله غَصور الرحمم لإِم ي تَهْنَافقونَ والمدينَ في قُلوبِ والدينَ في قُوبِ رَض والمُررجفونَ في المَّدينًا والمُرجفونة المدينةِنا نُقرَّكَ بِِ ثمَّ لا يُجَعون كثيرا الا قليلا ملعونين اينما سقطوا اينما سقطوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل سنة الله في الذين خلو من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ سَنُسْأَلُ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا يُدْرِيكَ وَمَا يُدْرِيكَ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَهْدَى لَهُمْ سَعِيرًا آلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النار يقولون يا ليتنا أطعن الله يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله يقولون يا ليتنا أطعن الله أطحنا الرسولا وطاني ربنا إن أطحنا سادتنا وتمرا انا وتمرا انا فضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم ولعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضحفين من العذاب ولعنهم لعناً, لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله من ما قال وكان عند الله وجهها فبطل الله مما قال وكان عند الله وجهها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 الامانه على السماوات والارض والجبال فاذين فاذين ان احملناها اشفقنا منها وحملها الانسان وحملها الانسان وََ الله المنافِ قينَ والمنافِط لذِبَ الله مُنافقينَ والمُنافِ قات وَمشرركينَ والمشرركات وَيتُبَو الله عَلَ مِين والمُمن وَوكانَ الله وَف الرح